أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستبدعها كل في كتاب مبين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 ولא إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقول النما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ما حق بهم ما كانوا به يستهزئون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 إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجِرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وضائق بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استضعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 فيهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هم وجاء وهم بالآخرة هم كافرون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 أولئك الذين خسروا أنفسهم بضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 إني قوما تجهلون ويا قوما من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لَكُمْ عندي خزائن الله ولا أعلم بِهِ ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَئِنْ الله خيرا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 أَلَا إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوا قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَأُحِييَ إِلَى نُحِنَّ إن أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَسَنُنْفِكُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهم مغرقون فيصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبط عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مدريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين وَلَسَآمِ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء وَلَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ فَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على البودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى الحر فَخَفَّ ظَالِ رَبّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ احْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَلَيَنْحُو إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب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 تلك من أمباء الغيب عِهَاءَ لَك ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنتَ وَلَا قَرْكَ مِنْ قَبْلِهَا ذَلِكَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَطِينِ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 افَلَا تَعْظُمُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين. وَنُيَأْذُ مَا جِئْتَ تَنَابَي وَمَا نَحْنُ بِتَالِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ e lâ inni eşhedullah eşhedü enni berî'um mimma tüşrikûn Min dûnih fekidûnî cemî'an إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُشْتَظِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَوْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَرْمًا وَإِنْ رَكُم وَلَا تَغُرُنَّهُ شَيْءٌ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات رَبِّهِمْ وعصوا رُسُلَهُ اتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم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 كِم مَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ يَرِيب وَلَا يَقُمْ إِنْ أَرَيْتُمْ إِن كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ رب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 قل في ارض الله ولا تمسها بيس ان فياخذكم عذاب قريب فعقرها فقلتم تتمتعوا في داركم سلاسه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّ رُسِلَ اللَّهِ إلَى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا بيلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت أسلنا لطنسي أبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بططع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بطريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من ست جيل منظود نُزُوهَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ خُيِّبَ قَوْمُ يُونُسَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 veya qulmi avul mikhail bil qist ve la tabhushul nas aşıyahum ve وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 وَلَا يَقَوِي أَمْرُ أَنَا أَرَيْتَ إِن كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا وما تنفيطي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا لَا لا يجرمنكم شقاط أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قول طم منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثمة إليه إن ربي رحيم ودود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 فاتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عمل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب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 كأن لم يونا فيها ألا بعدا لم يدنك ما بعدت سوند ولقد ارسلنا مسابئ آياتنا والشلقان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المبرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذلك من أنباء القرآن قص عليك منها قائم وحصيد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 فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبغت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستطمك ما أمرت ومن تاب معك ولا تطوى إنه بما تعملون بصير ولا تركنون إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون باطم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فَكَلْ يُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٌ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَأْ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ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 تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعضلون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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تغصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن رب بَكَاءٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِمِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَ لَفِي ظُلَالِ مُبِينٍ أَقُتُلُ يُوسُفَ أَوِي طَرَحُهُ أَرْوَى يَخْلُلُكُمْ مَدْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ طَالِبٌ صَالِحٌ وَقَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَا نَعْمَالِكَ لَا تَأْمَنَ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَيْنِ يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَّ قال إنني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن أكله الذب وأنتم عنه رافلون قالوا لئن أكله الذب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فَلِمَ َذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا بَهُمْ عِشَاءً أن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ فَأَكَلَهُ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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأبيل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشت فرامدته آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فرامدته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه رب بأحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصر فعن السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبقى الباب وقَتَلَتْ قَمِيصَهُ مِنْ جُبْرِيُّ وَالْفَيْأْ سَيِّدَهَا لَدَ قالت ما جزاء من أراد بأهل كسرء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي رافدتني عن نفسي وشهد شاهد من أَهْلِهَا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسي قد شوفها حبا إنا لنراها في غلال مبين فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ نَوَاعِتَ وَأَعْتَدْتُ لَهُمْ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ مَا حِذَتْ مِنْهُمُ النَّسِيكِينَ وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتمني في ولقد عن نفسه فاستعصا ولا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين وان رب السرن احب إلي مما يدعونني إليه.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 وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكله الطير من نراك من المحسنين قال لا يأ Sikma, tağan, tırzqani, kuma, bi ta'biili, qabla ayet yakuma, zâlikuma, mmm, alemani تُمِلَّتْ قَالَ مِنْ لا يؤمنونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ همْ كافرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَنَا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمْهَا أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 وَاَمَّا الْاَخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَ الرَّأْسِ أَضِيَّ الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاف وسبع خضر يابسات. يا أيها أفتوني في رؤيا وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْهُ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا وَاتَّكَلَ عَلَيْهِ فَأَتَاهُمُ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدْتُمُ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 فلما جاء الرسول قال رجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ولما خطب كن إذ رأت تن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حصل الحق أنا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم